بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاع للملائكة رسلا أوليك جَاعِ لِلْمَلَائِكَةِ رُسُلَ الْأُولِيِ أَجْنِحَةٍ وَاثْنَا وَثُلَاثَ وَارْبَاعِ يزيد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير لا يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فناء امصل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ وَأَنْ يُكَذِّبُونَكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا انْتَظِرُوا إِنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الشيطان لكم عدب فاتخذوه عدبا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم غذاب شديد والذين آمنوا وعمل الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فَمَا نُجِّيْنَاهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَمَا آمَنَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي وَيَهْدِي من يَشَاءُ فلا تذهب لنفسك عليهم حسروت إن الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فانتشرت في سحابا فسقنا فسقنا هو الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَنْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُوتٌ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطَفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثًا وَلَا تَضْعُ إِلَّا بِعَلْمِهِ مَا يُعَمَّرُ مِن مَّعْنَرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ أُمُورِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ هَسِيت وما يستوي البحر وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخ ولتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَعْذِّبُوهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَلِلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قطمين ان تدعوهم لنا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ولو سمعوا ما وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمُ وَدَى يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ والله هو الغني الحميد اي يا شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذا على الله بعظيم وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرًا وَإِنْ تَدْعُ مُتْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا كُرْبًا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقْرَمُوا الصَّلَاةِ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَاءِ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُسْبِعُ مَنْ وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا بالحق بشيراً ناديرا وان من امه الا ما فيها نذير وان يكذبوا فقد كَذَّبَ الْلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنك من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوانه كذلك إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ وَإِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِنَّهَا وَزَقْنَاهُمْ سَرًّا وَعَلَى وزقناهم سرعا على آلية يرجون تجاعة لم تنور ليوفيهم أجورهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذين اوحينا اليك من الكتاب به هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله نبي باده لخبير بصير ثم اردنا كتابا نهدينا الصفا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم من كنت فايده وننعم بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ان نتوعدن ادخلونا اللون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حريق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 ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف أنوتوا نها بها كذلك كن جزئ كن وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا ممن صالحا غير الذيكم أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌ فَذُوكُوا فَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاةِ الصُّدُورِ هو الذي جَعَلَ نَكُم خَادِفًا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كفرهم عند ربهم إلا مقتى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَغَيْنُوا ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يَعِذُّ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا قَوْمًا ۚ إِنَّمَا هُمْ يَسْكُسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن وَلَئِنْ زِعَلَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا يمانهم لئن لا جاءهم نذير ليكونون من احدى الامم فلن ما جاءهم نذير ما زادهم ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء ولا بأهله فهل ينظر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 ومن كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ونو ياخذ الله ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء جنهم فإن الله كان بعباده بصيرا